ثم جعل له نقفة في قرار مكي ثم خلقنا النقفة على قط فخلقنا العلاقة مضبوطة فخلقنا المضبوطة عظام Fakalkan al-mubratah gam, fakshun al-gamal hama, thumma shannahu khalq al-akh, fatabarak Allah ahsanul khaliq, thumma inna kum bagdah dalik ياكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ما بقدره فأسكنناه في الأرض وَإِنَّ عَلَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهم وصبر للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون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 تَتَسَضَّلُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَذَانِ ٱلْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا عُجْلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَدَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حين. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنعي الفلك بأعيننا ورحينا فإذا جاء أمرنا وفارتنا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 Faidz ista'it al-tawa manakal al-fulq fakul al-hamdulillahil-ladzina jana min al-qomul-ẓālimin waqurabb al-zilmi muzalim mubaraku wa anta qiyro في ذلك لا آيات وإن كنا لمبتدلين ثم أشأن من بعدهم قرلا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تقول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 وأترى فيهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرا مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 Maka Rasul Rasulnya terang. Kalaupun Rasul Rasulnya berkhianat, maka mereka yang mendengar Rasul Rasulnya berkhianat, mereka yang mendengar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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربعة ذات قرار ومعين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 قد كانت آياتي تطلع عليكم فكونتم على أعقابكم تكصول مستكبرين به سامرا تهجول أَفَلَمْ يَدْبَعُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاءَهُمُ الْأَوَّلُ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 يُغْرِ اللَّلْجُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَوَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا فَظَلَّ الذِّينَ شَدِيدَ الْإِذَاهُمْ فِيهِ مُغْلِسُونَ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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثلا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أشاطير الأولين Kul menerima bumi dan apa yang ada di dalamnya, jika kamu tahu. Mereka akan berkata kepada Allah: "Apakah kamu tidak mengingat? Kul menerima Tuhan langit tujuh dan Tuhan bumi yang besar. Qul أفلا تتقون Qul من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله Qul فأنا تسحرون بل أتيناهم الحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذا كل إله بما خلق قال على بعضهم على بعض سبحان الله أن ما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشركون الرّب إنما تريني ما يوعدون رَبّ فَلَا تَجَأْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِعُونَ إذا فعل التي هي أحسن السوء نحن أعلم بما يصفون وقُرِّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيْحَقُرُونَ إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترث كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون Faizaanu fi khaf al qurufa laa sabzilahum yooma idhu wa laa yatsa'alun. Faman fakulat ma'azinuhu faulaika humu al muflihun. Wman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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم